عمري ما شكت فيكي وشككتيني في نفسي بتبقى انت الغلطة Ale ne wsi A Maryę się kiwiki شاطرة قدرتي تلعب بيا اه كنت طيب معاكي ما طلبتش غير رضاكي لكن انتي الزهر غوي يا غش وغوي ديالي اه ضحكت عليا مركا el huzn y <muchany> gowa f Dziękuje